وكان يوسف لا يبيع أحدا من المجتازين إلا حمل بعير تقسيطا بين الناس وتزاحم الناس عليه وأصاب أرض كنعان وبلاد الشام أصاب أرض مصر من القحط. ونزل بيعقوب ما نزل بالناس وكان منزله بأرض فلسطين بغور الشام فأرسل بنيه العشرة إلى مصر للميرة وأمسك بنيامين يمين شقيق يوسف فذلك قوله تعالى وجاء إخوة يوسف تقدم اختلاف القراء في الهمزتين من قوله تعالى أم كنتم شهداء إذ في سورة البقرة وكذلك اختلافهم في وجاء اخوته فدخلوا عليه فعرفهم أنهم اخوته وهم له منكرون لبعد عهدهم وقلة تاملهم في حلاه من التهيب والاستعظام وكان بين أن قذفوه في البئر وبين أن دخلوا عليه أربعين سنة فلما نظر إليهم يوسف وكلموه بالعبرانية قال أخبروني من أنتم قالوا قوم من أرض الشام قال بل أنتم جواسيس جئتم تطلعون على عورة بلادي قالوا لا والله لسنا بجواسيس وإنما جئنا نمتار ونحن إخوة بنو اب واحد وهو شيخ صديق نبي من أنبياء الله وكان قد قال لنا إن بمصر ملكا صالحا فانطلقوا إليه وأقرئوه مني السلام وهو يقرئك السلام فبكى يوسف وعصر عينيه وكنا تتمت كلامهم وكنا إثني عشر هلك منا واحد فبقي منا واحد عنده يتسلى به عن أخي الهالك قال فتركوا بعضكم رهينة عندي وأتوني بأخيكم من أبيكم ويروصلني أبوكم على لسانه ويخبرني أبوكم مما حزنوا حتى أصدقكم فتركوا عنده شمعون وكان يوسف يحسن إليه ولما جهزهم بجهازهم قال أعطى لكل منهم حمل بعير والجهاز ما يهيأ لمن يشيع قالتوني بأخي لكم من أبيكم يعني بنيامين الا ألا ترون أني في الكيل أتمه فازيدكم حمل بعير لأجل أخيكم وأنا خير المنزلين المضيفين وكان قد أحسن ضيافتهم فرأى نافع أبو جعفر بخلاف عن الثاني أن نيا بفتح الياء والباقونا بإسكانها ثم قال تهديدا فإن لم تعطوني به فلا كيل لكم عندي أي ليس لكم عندي طعام أكله لكم ولا تقربون ولا تقربوني في داري وبلادي قال وتقربوني جزم نهي قرأ يعقوب تقربوني بالياء بعد النون والباقون بحذفها قالوا سنورود عنه أباه سنطلبه منه باجتهاد ورفق وإن لفاعلون ما أمرتنا به وقال لفتيانه قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفصا عاصم لفتيانه بألف بعد الياء ونون مكسورة جمع فتن جمع كثرة وقرأ الباقون لفتياته بتاء مكسورة بعد الياء من غير ألف جمعوا فتن أيضا جمع قلة معناه قال لغلمانه اجعلوا بضاعتهم أي أثمان ما أخذوه في رحالهم أو عيتهم لعلهم يعرفونها أي كرامتهم علينا إذا قلبوا إلى أهليم لعلهم يرجعون إذا رأوا إحسانه إليهم وليعلموا أنه لم يطلب عودهم لأجل الثمن وأنهم إذا رأوا الثمن عادوا لأنهم لا يستحلون أكله فلما رجعوا إلى أبيهم قرأ يعقوب أبيهم بضم الهائي وابن كثير وابو جعفر وقالون بخلاف عن الثالث أبي هيمو بضم الميم ووصلها بواو في اللفظ حالة الوصل قالوا يا أبانا منيع أن يمنعوا منا الكيلو يعني هذا في المستقبل منيع أن يمنعوا في المستقبل منا الكيلو إلا من نحمل أخانا إليه وذكروا إحسانه وأنه قد ارتهن شمعون وأخبروه بالقصة والمراد بالكيل الطعام لأنه يكان فأرث المعنى أخانا بنيامين نكتل قرأ حمزة والكسائي وخلف يكتل بلياء أي يكتل لنفسه كما نكتل نحن وقرأ البقون بالنون بمعنى نكتل نحن وهو الطعام وإن لولا حافظون ضامنون برده إليك قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه يوسف من قبل أي كيف آمنكم عليه وقد فعلتم بيوسف ما فعلتم فالله خير حافظ قرى حمزة والكسائي وخلف وحفص عن عاصم حافظا بألف بعد الحاء وكسر الفاء على التفسير كما يقال هو خير رجلا وقرأ الباقون بكسر الحاء وإسكان الفاء من غير ألف على المصدر حفظا يعني خيركم حفظا ونصبه تمييز في الوجهين حافظا وحفظا النصب على التمييز المعنى ولكن حفظ الله خير من حفظكم إياه وحفظي روي أنه لما قال ذلك قال تعالى وعزتي لأردن عليك كليهما وهو أرحم الراحمين فارجو أن يرحمني بحفظه ولما فتحوا متاعهم الذي حملوه من مصر وجدوا بضاعتهم ثمن الطعام ردت إليهم فعند عود بضاعتهم إليهم قالوا يا ابانا ما نبغي من البغي أي ما نكذب على هذا الملك ولا في وصف إجماله وإكرامه هذه بضاعتنا ردت إلينا فهذا هو العيان من الإحسان أو لنا الكيل ورد علينا الثمن أرادوا تطيب نفس أبيهم ونمير وأهلنا نجلب لهم الطعام ونحفظ أخانا بنيمين في الذهاب والمجيء ونزداد كيل أي وقرا بعير نصيب أخينا ذلك أي حمل البعير كيل يسير أي ذلك مكيل قليل لا يكفينا يعنون ما يكال لهم وأرادوا أن يزدادوا إليه ما يكالوا لأخيهم هنا كلام المفسر يعني في يعني في تلفيق بين, بين القولين الكلام وكأنه غير مستقيم يعني ذلك إذا كانت الإشارة إلى حمل البعير الذي سيزاد حمل البعير الذي سيزاد كنصيب لأخيهم لا يقال في تفسير ذلك مكيل قليل لا يكفينا وإنما يقال ذلك مكيل قليل لا يكفينا إذا كان اسم الإشارة إلى ما يكيلونه هم إلى ما يكلونه هم. يقول ذلك أيحمل البعير كيل يسير الكلام بعده وكأنه غير مستقيم معه. لذلك مكيل قليل لا يكفينا. يعنون ما يكيل لهم وأراد أن يزداد إليه ما يكيل لأخيم. كل هذا على أن ذلك الإشارة دي ما يكلونه ولو كان الإشارة لـ البعير الزائد الذي يكله من نصيب أخيه فوصفه باليسير. وصفه باليسير لأنه يعني لن يضير لن يضيرة العزيز. إذا أعطانا هذا الكيل الزائد ذلك كيل يسير عليه والله تعالى أعلم ومن أسباب مثل هذا الذي وقع هنا ويقع في بعض المواطن أحيانًا يكون من أسباب مثل هذا التعدد المصادر دون يعني قد يفوت أحيانًا التحريف في بعض المواضيع ومر معنا ما يشبه ذلك وهذا الأمر ليس في هذا الكتاب خاصة في في عدد من كتب التفسير حيانا يقع مثل هذا يعني نقل الأقوال دون يعني في بعض المواطن كأن يفوت يفوت التحرير أو يفوت أن هذا يتعلق بقول دون الآخر والله تعالى أعلم قال لهم يعقوب لن أرسله معكم حتى تؤتوني قال أثبت أبو عمرو وأبو جعفر الياء بعد في تؤتوني وصلا وأثبت ابن كثير ويعقوب في الحالين موثقا عهدا من الله مؤكدا لتأتنني به أي تردونه إلي إلا أي يحاط بكم إلا أن تهدكوا جميعا فلما أتوهم موثقهم أعطوه عهدهم قال يعقوب الله على ما نقول وكيل شهيد وقال لهم يعقوب لما أرادوا الخروج من عنده يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة خاف عليهم العين لجمالهم والمدينة التي أمرهم أن يدخلوها من أبواب متفرقة هي الفرمة وهي أول مدن مصر من جهة الشمال بالقرب من قطية وهي قرية أم إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام وكان لها أربعة أبواب فدخلوا منها وما أغني عنكم من الله من شيء لا أقول ذلك دفعا لما قضي سواء دخلتم متفرقين أو مجتمعين إن الحكم أيما الحكم إلا لله عليه توكلت واعتمدت وعليه فليتوكل المتوكلون وإلى الله فليفوض أمورهم المفوضون ولما دخلوا متفرقين من حيث أمرهم أبوه من الأبواب المتفرقة ما كان يغني رأي يعقوب عنهم من الله من قضائه من شيء لأنهم سرقوا وفضضوا وأخذ أخوه منهم وازداد حزن أبيهم هذا الذي وقع يدل يعني هذا الذي يقع بعد دخولهم إلا لكن حاجة في نفس يعقوب قضاها هي الشفقة عليهم وإنه له علم لما علمنا أي هو عالم عامل بتعليمنا إياه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما علم يعقوب ولما دخلوا على يوسف قالوا هذا أخونا الذي أمرتنا أن نأتيك به قد جئنا به فقال أحسنتم وأصبتم وستجدون ذلك عندي ثم أنزلهم وأكرمهم وأجلس كل اثنين, وأجلس كل اثنين منهم على ما فبقي بن يمين وحدهم فبكى وقال لو كان أخي يوسف حيا لأجلسني معه فأجلسه يوسف معه وجعل يؤكله وأنزل كل اثنين في مكان فلم يبق لبني يمين ثان فقال هذا لا ثاني له فيكون معي فبات عند يوسف فذلك قوله عز وجل آوى أيضم إليه أخاه فلما خلى به قال له مسمو قال بنيامين قال أتحب أن أكون أخاك بدل أخيك الهالك فقال ومن يجد مثلك ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل فبكى يوسف وقام إليه وعانقه وقال له إني أنا أخوك يوسف قرأ أبو عمرو نافع وأبو جعفر ابن كثير النية بفتح لع والباقون بإسكانها. وقرأ نافع وأبو جعفر أنا أخوك بالمد فلا تبتئس أي لا يلحق أي لا يلحق بؤس وهو شد بما كانوا يعملون بنا في الم... فيما مضى. فقد أحسن الله إلينا وجمعنا فلا تعلمهم بأمرنا. فقال لا أفرقه. فقال قد علمت غضمام والدي به وإلى احتبستك ازداد غم ولا يمكنني أخذك إلا بعد أن أرميه كالسرقة. فقال أفعل ماشئ فوفى يوسف الكيلة لكل واحد من إخوتي حمل بعير وحمل لبني أمين بعيرا باسمه كما حمل لهم فلما جهزهم بجهازهم أي هيئ لهم أسباب الميرة جعل السقاية وهي مكيال يكال به ويشرب فيه الملك الوصفان المذكوران هنا يشرب فيه الملك لوصفه بالسقاية والمكيال يكال به نساك بعد ذلك نفقد صواع الملك فقالوا كان يكال به ويشرب فيه الملك في رحل أخيه بن يمين فلما انفصلوا عن مصر نحو الشام أرسل يوسف من استوقفهم فوقفوا ثم أذن مؤذن نادى مناد قرأ أبو جعفر ورشع النافع مؤذن بفتح الواو بغير همز أيات العير أي القافلة والمراد أهلها والأصل في العير أن تكون حميرا ثم كثر ذلك حتى قيل لكل قافلة عير إنكم لسارقون وصفهم بالسرقه من حيث سرق في الظاهر أحدهم وهذا كما تقول بانوا فلان قتل فلان وإنما قتله أحدهم قالوا إخوة يوسف وأقبلوا عليهم عطفوا على المؤذن وأصحابه ماذا أي من الذي تفقدون والفقد غيبة الشيء عن الحس بحيث لا يعرف مكانه قالوا نفقد صواع الملك هو جام كهيئة المكوك من الفضة من فضة قرأ أبو عمر نفق, نفق الصواع بإضغام الدال في الصاد ولمن جاء به بالصواع حمله بعير من طعام وأنا به زعيم ضمين لمن رده يقوله المؤذن قالوا يعني إخوة يوسف تالله أي والله وقصة هذه الكلمة بأن أبدلت الواو فيها بالتائف اليمين دون سائر أسماء الله تعالى لقد علمتم استشهدوا بعلمهم لما ظهر من دينهم وأمانتهم ما جئنا لنفسد في الأرض أرض مصر وما كنا سارقين ما سرقنا قط قالوا يعني المنادي وأصحابه فما جزاؤه اللي هو المؤذن يعني فما جزاؤه أي السارق أو الصواع أي جزاء سرقته إن كنتم كاذبين في قولكم قالوا جزاؤه مبتدأ خبره من وجد السرق في رحله اللي هو المسروق يعني فوجزاؤه أي جزاؤ السارق أن يسلم إلى المسروق منه فيسترقه سنة وهذا حكم السارق في شرع يعقوب كذلك نجز الظالمين بالسرقة فبدأ المفتش وقيل يوسف لأنهم ردوا إلى مصر بأوعيتهم لإزالة التهمة قبل وعاء أخيه بن يمين فلم يجد شيئا ثم استخرجها أي السرقة ولعلها السرق من وعاء أخيه واختلاف القراء في حكم الهمزتين من قوله وعاء أخيك اختلاف فيهما من قضة النساء أو أكننتم في سورة البقرة كذلك كدنا ليوسف أي علمناه أوحينا إليه ما كان ليأخذ أخاه أي لم يكن له أخذ أخيه في دين الملك أي حكم ملك مصر وهو أن يغرم السارق هذا حكم الحكم في مصر وأن يغرم السارق مثلي ما أخذ ويضرب لا أن يستعبد فأجر الله على ألسنة إخوتي حكم دينهم ليصح أخذه منهم إلا أن يشاء الله الاستثناء في هذه الآية حكاية حال التقدير إلا أن يشاء الله ما وقع من هذه الحيلة نرفع درجات من نشاء بالعلم والعمل كيوسف قراءة العامة نرفع ونشاء بالنون فيهما وأهل الكوفة ينونون درجات فأنه يقرأ نرفع درجات من نشاء ثم ذكر قراءة أهل الكوفة بالتنوين وقرأ يعقوب يرفع ويشاء بالياء فيهما وفوق كل ذي علم من الخلق عليم والله فوق كل عالم ولا يلاسبه أحد في علمه قالوا إي يسرق بن فقد سرخ أخ له من قبل أراد يوسف وكان دخل كنيسة فأخذ صننا صغيرا من ذهب فدفنه وقيل غير ذلك في أكثر من خبر في هذه القصة التي وصف فيها يوسف عليه السرق وهنا في, هذه في هذا الخبر الذي ذكره مجازا لما ذكر الكنيسة المراد بالكنيسة يعني مكان لعبادة يعني لم يكن هناك أصلا النصارى يعني لسه لم يأتي النصارى أصلا كنيسة يقصد مكان لعبادة كانوا يعبدون فيه كأنها دار من دور العبادة يعبدوها في الأصنام فأخذ صنما صغيرا من ذهب فدفنه فأسرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم أي أضمر مقالتهم كأن لم يسمعها قال أنتم شر مكانة أي مكانة في السرقة حيث سرقتم أخاكم والله أعلم بما تصفون تقولون والمشهور أنه ذكرها في نفسه ولم يصرح بها لإخوته وفي القصة أنهم غضبوا غضب غضبا شديدا وكان بنو يعقوب إذا غضبوا لا يطاقون وكان منهم من إذا صح غضبا ألقت الحوامل أجنتها خوفا وهو روبيل وكان إذا مسه أحد من ولد أبيه سكن غضبه فقال لإخوتي اكفوني الملكة وأكفيكم الأسواق أو اكفوني الأسواق وأكفيكم الملك فدخلوا على يوسف فقال روبيل لا تردن علينا أخانا أو لا أصيحن صيحة لا يبقى بمصر حامل إلا ألقت ولدها وقامت كل شعرة في جسده فخرجت من ثيابه فقال يوسف لابن له صغير اسمه أفريين قم إلى روبيل فمس فمسه أمر في الأمر ففعل فسكن غضبه فقال إن هنا بذرا من بذر يعقوب فقال يوسف ومن يعقوب قال أيها الملك لا تذكروا يعقوب إنه إسرائيل الله ابن ذبيح الله ابن خليل الله وروي أنه غضب ثانية فركضه يوسف برجله فوقع على الأرض فقال أنتم معشر العبرانيين تظنون أن لا أحد أشد منكم فثم خضعوا قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا يحبه كثيرا يشق عليه فراقه فخذ أحدنا عبدا ورهينة مكانه بدلا منه إننا نراك من المحسنين إلينا في الكيل والضيافة فتمم إحسانك قال معاذ الله مصدر أن نعوذ بالله معاذ من أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ولم يقل من سرق تحرزا من الكذب ولذلك هو في السابق آيات العين إنكم لا تريقونه وما جاء بعد ذلك إن هو كل كلام يعني هذا كلام المؤذن ثم بعد ذلك الكلام الذي يحتمل أن ينسب إلى المؤذن أو ينسب إلى موسى هو نسبه إليه أسنده إلى المؤذن أقصد يوسف إلى المؤذن أم إلى يوسف فنسبه إلى أو أسنده إلى المؤذن باعتبار أن إسناده إلى يوسف عليه السلام يعني يحتاج لي تأول كيف يقول التحرز من الكذب وكذا الذي ذكره هنا إن إذا اللي إن أخذنا بريئا بمجرم فلما استيأسوا منه يأسوا من أخيهم قرأ أبو جعفر والبزيو عن ابن كثير بخلاف عنهما استيأسوا ولا تيأس ولا ييأس ولا استيأس بالالف وفتح الياء من غير همز والباقيون بالهمزى وإسكان الياء من غير اللف في اللفظ وإذا وقف حمزة ألق حركة الهمزة على الياء على أصله خلاص نجية أي تخلصوا من الناس يتناجون في تدبير أمورهم سراً لأن النجية من تساوره وهو مصدر يعم الواحد والجمع والذكر والأنثى قال كبيرهم في السن وهو روبيل الذي نهى عن قتل يوسف ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا عهدا من الله ومن قبل يقول هذا يعني كأنه في التسلي في, في المزج يقول ومن قبل هذا ما فرطتم في يوسف قال قصرتم في شأنه وما مزيد من هو التركيب عنده ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل قد أخذ عليكم موثقا أيضا في يوسف كانما زائده كما يقول فلن أبرح الأرض لن افارق ارض مصر حتى يأذن لي ابي في الانصراف اليه او يحكم الله لي برد اخي او بوحي يبرئني عند ابي وهو خير الحاكمين اعدل من فصل بين الناس قرأ الكوفيون وابن عامر لي ابي باسكان الياء وثقه ابن كثير في لي والباقون بفتحها في سؤال هل يجوز أن يسند إليه عليه السلام إن كان تعريضا بسرقة من إياهه وهذا الذي أذكره قال كذ... إذا قال كذا فيحتاج إلى أن يتأوله بتأول ومن هذه تأولات ما... ما تقوله يعني؟ المقصد كلام المفسر يعني لماذا يذهب إلى هذا أو يذهب غيره من المفسرين إلى هذا ارجعوا إلى أبيكم هذا من قول كبيرهم وقيل من قول يوسف عليه السلام والأول أظهر فقولوا يا أبانا إن ابنك بن سرق أخذ ما لم يؤتمن عليه في خفية وكانوا نعرف السرقة وما شهدنا بِأَنَّ السَّارِقَ يسترق الا بِمَا عَلِمْنَا من سنتك وما كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ أي لم نعلم أنه يسرق وقيل معناه وما شَهِدْنَا عليه الا بما علمنا في الكلمه مكتوبه خطا إلا بما علمنا اي لا نقطع عليه بالسرقه لكن راينا الصواع قد اخرج من رحله وما كنا لما غاب من اموره في نهاره وليله حافظين وسلب بالنقل والبقون بالهمز والعير التي اقبلنا فيها اي الابله التي عليها الاحمال والمراد اصحابها لانهم كانوا قد صاحبهم قافله من كنعان من جيران يعقوب المعنى ارسل الى اهل مصر واصحاب العير فاسالهم عن ذلك واننا لصادقون في قولنا فرجعوا الى ابيهم وذكروا له ما قاله كبيرهم قال يعقوب بل سولت زينت لكم انفسكم امرا اردتموه والا فما ادرى الملك بسنتي لولا فتواكم قال والسول ما يتمناه الإنسان ويحرص عليه قرأ حمزة والكسائي وهيشام بس سولت بإضغام اللامة في السنة وباقون بالإضغار فصبر جميل ليس فيه شكوى ولا ضجر بقضاء الله ثم ترجى من الله فقال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا يوسف بن يمين وكبيرهم المقيم بنصر إنه هو العليم بحالي الحكيم بتدبير خلقه وتولى عنهم أي اعرض كراهة لما صادف منهم وقال يا أسف على يوسف والأسف شدة الحزن قرى حمزة والكسائي وخلف يا أسف بالإمالة وروي عن أبي عمرو الفتح والإمالة بين بين وقف رويس روي يعقوب بخلاف عنه يا أسفاه بزيادة هاء بعد الألف وبيضت عيناه من الحزن عمي بصره من ملازمة البكاء فلم يبصر بهما ست سنين فهو كظيم حابس حزنه لا يظهره قالوا أولاد يعقوب تالله بمعنى والله تفتأ أي لا تزال وحذفت لا في هذا الموضع تالله لا تفتأ أصلها في هذا الموضع من القسم لدلالة الكلام عليها تقديره تالله لا تفتأ تذكر يوسف لا تفتر من حبه حتى تكون حرضا باريا من المرض أو تكون من الهالكين الميتين قال إنما أشكو بثي هو أشد الحزن الذي لا يصبر عليه صاحبه حتى يبثه أو يشكو وحزني إلى الله والحزن هو أشد الهم قرى الكوفيون وابن كثير ويعقوب حزني بإسكان البياء والبقونة فتحها وأعلم يا بني من الله ما لا تعلمون هنا يقول يا بني لأن في خطاب يعني كأنه يوضح الخطاب ما لا تعلمون وأعلم يا بني من الله ما لا تعلمون وهو أن رؤيا يوسف صادقة وأنه حي وأني وأنتم سنسجد له رؤيا أنه قيل له يا يعقوب ما الذي أذهب بصرك وقوس ظهرك قال أذهب بصري بكاء على يوسف وقوس ظاهري حزني على أخيه فأوحى الله إليه أتشكوري وعزتي لا أكشف ما بك حتى تدعوني فقال إنما أشك بثي وحزني إلى الله فأوحى الله إليه وعزتي لو كان ميتين لأخرج دوم لك وإنما وجدت عليكم أنكم ذبحتم شاه فقام ببابكم مسكين فلم تطعموه منها شيئا وإن أحب خلقي إلي الأنبياء ثم المساكين فاصنع طعاما فادعوا عليه المساكين فصنع طعاما ثم قال من كان صائما فليفطر الليلة عند آل يعقوب وقد حكي أن ابتلاء يعقوب بيوسف كان سببه التفاته في صلاته إليه ويوسف نائم محبة له فإن قيل كيف استجاز يوسف أن يعمل مثل هذا بأبي ولم يخبره بمكانه وحبس أخاه مع علمه بشدة وجد أبيه ففيه معنى العقوق وخطيعة الرحم وقلة الشفاقة فالجواب أنه عمل ذلك بأمر الله تعالى أمره به ليزيد في بلاء يعقوب فيضاعف له الأجرة، ويلحقه في الدرجة بآبائه الماضين والله أعلم يا بنيا ذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه أي تطلبوا خبرهما والتحسس بالحاء طلب الشيء بالحاسة في الخير وبالجيم في الشر والتلاوة بالأول ولا تيأسوا تقنطوا من روح الله أي رحمته التي يحيي بها العباد إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون بالله فخرجوا راجعين إلى مصر حتى وصلوا إليها فدخلوا على يوسف فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز بلغة مصر الملك يقصد كلمة العزيز مسنا وأهلنا الضر الجوع والشدة وجئنا ببضاعة مسجاة رضيئة أو قليلة قرأ حمزة والكسائي وخلف مسجاب الإيمالة واختلف عن ابن ذكوان فأوفي لنا الكيلة الذي نستحقه وتصدق علينا أي تفضل بالمسامحة والإغضاء عن ردائة البضاعة وكانت دراهم زيوفا لا تؤخذ إلا بنقصان واستدل مالك وغيره من العلماء بقوله فأوفي لنا الكيلة على أن أجرة الكيال على البائع وكذلك الوزان لأن الرجل إذا باع عدة معلومة من طعام شادر في, في الاستدلاء فأوفي لنا الكيلة أن عملية إفاء الكيلة تكون لمن يعطي فتكون, أج... فتكون إجرة الكيال إن كان كيال على البائع وكذلك أجرة الوزان على البائع يقول لأن الرجل إذا باع عدة معلومة من طعام أوجب العقد عليه أن يفردها بعينها ويحوزها المشتري والحكم كذلك بالاتفاق حيث كان المبيع مكيلا أو موزونا أما إذا كان الثمن كذلك أيضا الثمن مكيل أو موزون فالأجرة على المشتري عند أبي حنيفة والشفعي وأحمد وفي مذهب مالك خلاف إن الله يجزي المتصدقين قال والتصدق والتفضل وسمع الحسن إنسانا يقول اللهم تصدق علي فقال إن الله لا يتصدق وإنما يتصدق من يتغي الثواب ولكن قل اللهم اعطني أو تفضل علي أو ارحمني ونحوه ما فائدة هذا الأثر الذي أورده عن الحسن هو ذكر التصدق التصدق التفضل ولكن تفضل مقيد بأنه تفضل ممن يبتغي الثواب فكما ذكر عن الحسن أنه لا يقال في حق الله سبحانه وتعالى الله يعطي الله يتفضل على عبده الله يرحم عبده ينعم على عبده قال فلما كلموه بهذا الكلام أدركته الرقة فرفض دمعه وباح بالذي يكتم قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ فرقتم بينهما وصنعتم ما صنعتم إذ أنتم جاهلون لا تعلمون قبحه فلذلك اقدمتم عليه ثم تعرف لهم فعرفوه وقالوا أئنك لأنت يوسف قرى ابن كثير أبو جعفر إنك بهمزة واحدة على الخبر والباقون بهمزتين على الاستفهام وهم على أصولهم فالكفيون ابن عامر وروح عن يعقوب بتحقيق الهمزتين وورف ورويس يحققان الأولى ويسهلان الثانية وأبو عمر وقالون عن نافع يسهلان الثانية ويدخلان بينهما أريفا قال أنا يوسف وهذا أخي من أبي وأمي فضمن الله علينا بأن جمع بيننا إنه من يتق الله ويصبر على امتثال الأمر والجناب النهي قراءة العامة يتقي بحذف الياء في الحالين جزم بمن لأنها شرط وقراء قنبل عن ابن كثير يتقي بإثبات الياء في الحالين لغة للعرب يثبتون الياء في الجزم فإن الله لا يضيع أجر المحسنين المتصفين بهذه الصفات قالوا معتذرين كالله لقد أثرك الله أي فضلك علينا بالصبر والحلم والعقل وإن كنا لخاطئين أي وما كنا في صنيعنا بك إلا مخطئين مذنبين يقال خطأ إذا تعمد وأخطأ إذا كان غير متعمد فلما اعترفوا بذنوبهم قال لا تثريب لا تقريع ولا توبيخ عليكم اليوم ولا أذكر لكم ذنبكم بعد اليوم ثم دعا لهم تطيبا لقلوبهم يغفر الله لكم ما صدر منكم في حق وهو أرحم الراحمين ولما عرفوه قالوا له نستحي من الحضور لديك لإساءتنا إليك فقال لقد شرفت بكم لأن المصريين وإنما ملكتهم ما ينظرون إلي إلا بالعين الأولى لأني كنت عبدا فيهم ثم سألهم عن أبيه فقالوا عميا فقال اذهبوا بقميصي هذا وهو قميص إبراهيم الذي ألبسه إياه جبريل حين ألقيه في النار وكان معلقا في عنق يوسف حين ألقيه في الجب كما تقدم في أول القصة ففي هذا الوقت جاء جبريل عليه السلام وقال أرسل ذلك القميص فإن فيه ريح الجنة لا يقع على مفتان ولا سقيم إلا عوفي فألقوه على وجه أبي يأتي يعود بصير حال أي مبصرا وأتوني بأهلكم بأبيكم وأهله أجمعين فقال يهوذا أنا أحزنته بالقميص الملطخ بالدم فسأفرحه بهذا القميص فحمله من مصر إلى كنعان وبينهما ثمانون فرسخا ولما فصلت العير أي انفصلت وخرجت من عمران مصر قال أبوهم يعقوب لحاضريه من حفدته إني لأجد ريح يوسف لأن الصباح الريح الصباح حملت ريح يوسف من ثمانين فرسخا فأوجده الله ريح القميص من مسيرة ثمان بيال لولا أن تفندون تجهلون والفند الخرف يقال شيخ مفند ولا يقال عجوز مفند لأنه لم يكن لها رأي في شبيبتها فتفند في كبرها أعنى هذا أمر لغوي يعني علشان النساء ما زعلش هذا أمر لغوي يعني فهو في استعمالهم لا يستخدمونها لأنهم يعني لا يعتبرون رأيها فيقول يقول مفند كأنه متتهم في رأيها وأصلا كانوا لا يعتبرونه قبله قضي يعني قضية في قضي اللغويين قرى يعقوب تفندوني بإفلاس بياء والبقون بحذفها وكانوا يعتقدون موت يوسف فلذلك قالوا يعني أولاد أولاده الله عليه يقول أولاد أولاده ما زالوا في الطريق والذين معه يحدثهم يعقوب عليه السلام كانوا أولاد أولاده أفادوا قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم أي في خطائك في حب يوسف قديما وتعتقد أنك تلقاه حديثا والضلال هو الذهاب عن طريق الصواب فلما ان جاء البشير أي المبشر عن يوسف وهو يهوذا القاه أي القميص على وجهه يعقوب فارتد فرجع بصير فثم قال لأولاد أولاده ألم أقل لكم إني أعلم من الله بالا تعلمون من حياة يوسف وروي أن يعقوب سأل البشير عن يوسف فقال ملك مصر قال وما أصنع بالملك على أي دين هو قال على الإسلام قال الآن تمت النعمة قرأ نافع وأبو جعفر وأبو عمرو ابن كثير إني أعلم بفتح الياء والباقون بإسكانها قالوا يا أبان استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين مذنبين قرأ أبو جعفر خاطئين بإسكان الياء بغير همز والباقون بالهمز قال سوف استغفروا لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم أخرهم بوقت السحر لأنه أرجع الإجابة والوقت الذي يقول الله هل من داع فاستجب له فرى نافع أبو جعفر وأبو عمر ربي بفتح الياء والباقون بإسكانها وروي أن يعقوب استقبل القبلة قائما يدعو وقام يوسف خلفه يؤمن وقاموا خلفه أذلة خاشعين حتى نزل جبريل وقال إن الله قد أجاب دعوتك في ولدك وعقد ما بعدك على النبوة وكان يوسف قد أرسل بمئتي راحل إلى أهله وجهاز ليرتحلوا إليه وكانوا 72 انسانا لما دخلوا مصر ما بين ذكر وأنثى وكانوا لما خرجوا منها هاربيلا من فرعون ستمائة ألف وخمسمائة وبضعة وسبعين رجلا سواء الذرية والهرمة وكانت الذرية والهرمة ألف ألف ومئتي ألف ولما دنا يعقوب وأهله من مصر خرج يوسف والملك الأكبر في أربعة آلاف من الجند وعظماء مصر وعظماء المصريين يتلقونهم، وكان عقوب يمشي وهو يتوكع على يهودا، فلما رأى الخيل قال اليهودا هذا فرعون مصر، قال هذا ابنك، فلما دنا كل واحد منهما من صاحبه، فذهب يوسف يبدأه بالسلام، فقال جبريل لا حتى يبدأ عقوب السلام، فقال عقوب السلام عليك يا مذهبا الأحزان وتعانقا وبكى، فقال يوسف يا أبتي بكيت حتى ذهب بصرك. ألم تعلم أن القيامة تجمعنا قال بلا يا بني ولكن خشيت أن تسلب دينك فيحال بيني وبينك فلما دخلوا على يوسف آوى أي ضم إليه أبويه أباه وخالته لي وكانت أمه راحيل قد ماتت والعرب تسمي العم أبا والخالة أمت وقال لهم لما قارب البلد أدخلوا مصر إن شاء الله آمنين استثناء متعلق بالدخول الموصوف بالأمن كأنه قال و. إسلموا وؤمن في دخولكم إن شاء الله فلما عاد إلى مصطرة جلس على سريره وجمع الناس وإخوته, حول وإخوته حوله ورفع أبويه معه على العرش وهو سرير الملك وقرأ ابن كثير أبويه وشبهه بياء يصلها بهاء الكناية في الوسط حيث وقع وخروا له إخواته وأبواه سجدة كذلك كانت تحياتهم فنهين عنه في شريعة الإسلام وقال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل وكان بينهما نحو خمسين سنة وقيل غير ذلك قرأ الكسائي رؤياي بالإمالة قد جعلها ربي حقا صدقا وقد أحسن بي أنعم علي اذ أخرجني من السجن ولم يقل من الجب تكرما لألا, يستح لألا يستحي يا إخوته ومن تمام الصفح ألا يذكر ما تقدم من الذنب قرأ نافع وأبو جعفر وأبو عمر بيئذ بفتح الياء والباقولة بإسكانها وجاء بكم من البدو البادية لأنهم كانوا أصحاب ماشية وعمد وهي الخيام ينتقلون في الماء والمرعى العمد هي يراد بها الخيام من بعد أن نزغ أفسد الشيطان بيني وبين إخوتي بوسوسته وأصل النزغ نخص الرائض الدابة ليتتحرك إن ربي لطيف لما يشاء أي لطيف التدبير له واللطيف الذي يوصل الإحسان إلى غيره بالرفق ايدنه هو العليم بوجوه المصالح الحكيم فيما يفعل قرى أبو جعفر وارشو عن نافع إخواتي بفتح الياء والباقون بإسكانها واختلافهم في الهمزتين من يشاء إنه كاختلافهم فيهم من يشاء إلى صراط في سورة البقرة وأقام يعقوب بمصر عند يوسف 24 سنة ثم مات فلما حضرته الوفاة أوصى بحمله ودفنه عند أبيه إسحاق بمغارة حبرون عند قبر إبراهيم عليه السلام وتقدم ذكر ذلك في سورة البقرة قال سعيد بن جبير لما مات عقوب نقله يوسف في تابوت من ساج إلى بيت المقدس فوافق يوم موت اخيه عيس فدفن في قبر واحد وكان ولد في بطن واحد وكان عمرهما 147 سنة فلما جمع الله تعالى ليوسف شمله علم أن نعيم الدنيا لا يدوم فسال الله حسن العاقبة فقال رب قد آتيتني من الملك يعني ملك مصر والملك اتساع المقدور لمن له السياسة والتدبير. وعلمتني من تأويل الأحاديث تعبير الرؤية ومن للطبعيد لأنه لم يؤت كل الملك ولا كل التأويل من الملك من تأويله فاطر السماوات والأرض مبدعهما وانتصاب فاطر السماوات على النداء أنت ولي أي متولي أمري في الدنيا والآخرة توفني اقبضني إليك مسلما مخلصا وألحقني بالصالحين من ابائي النبيين فاختلفوا في مدة غيبة يوسف على يوسف عليه السلام عن أبيه فقيل 22 سنة وقيل 40 وقيل 80 ولما مات الملك الأكبر وهو الريان ابن الوليد المتقدم ذكره خلفه ابنه دريموش ويسميه أهل الأثر دارما ابن الريان وهو الفرعون الرابع عندهم فخالف سنة أبيه وكان يوسف خليفته فيقبل منه بعضا ويخالف في البعض فمات يوسف في أيامه وله 120 سنة فكفنا وحمل في تابوت من رخام ودفن في الجانب الغربي من بحر النيل فأخصر ونقص الشرقي فحول إليه فأخصر ونقص الغربي فاتفقوا على أن يجعلوه في الشرقي عاما وفي الغربي عاما ثم حدث لهم من الرأي أن يجعلوا, أن يجعلوا له حلقا وثاقا وشدوا التابوت في وسط النيل فأخصر الجانبان كلاهما ولم يزل ثم حتى كان زمن موسى عليه السلام وفرعون فلما تار موسى ببني إسرائيل بمصر أخرجه وهو في التابوت إخراجه اخراجه في التابوت والذهاب به من مصر إلى الأرض المقدسة هذا وارد في الحديث ولو قصة في الحديث وحمله على عجل من حديد وذفناه بحبرون في البقيع خلف الحيز السليماني حذاء قبر أبيه عقوب وجوار جده إبراهيم وإسحاق عليهم السلام تتقدم ذكر ذلك ملخصا في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى وإذا فرقنا بكم البحر ونزل عليه جبريل أربع مرات وبينه وبين موسى أربعمائة سنة، وقيل غير ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. ولو لبيت في السجن ما لبث يوسف، ثم جاءني الداعي لعجبته. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس؟ قال أتقاه لله. قالوا ليس عن هذا نسألك قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله فهؤلاء الأنبياء الأربعة وهم إبراهيم الخليل وولده إسحاق وولده يعقوب وولده يوسف قبورهم في محل واحد وعليهم من الوقار والجلالة ما لا يكاد يوسف صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ووليد يوسف من امرأة العزيز ولدان أفرايم والد رحمة زوجة أيوب وميشا ذلك المذكور من نبأ يوسف من أنباء الغيب نوحه إليك لأنك لم تحضره ولا قرأته في كتاب وقد أخبرت به كما جرى وما كنت لديهم إذ أجمعوا أحكموا أمرهم على كيد يوسف وهم يمكرون به ويجمعوا لغة العزم والاتفاق واصطلاحا اتفاق مجداد الأمة في عصر على أمر ولو فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو حجة قاطعة بالاتفاق ولا يختص الإجماع بالصحابة بالاتفاق يعني هذا جاء به من بعيد بعيد. نوا في ذكر أجمع إذا أجمع فذكر إل الصلاح الأصولي في الإجماع وما أكثر الناس يا محمد صلى الله عليه وسلم ولو حرصت على إيمانهم بمؤمنين إنما يؤمن من شاء الله وما تسألهم عليه على إرشادك إياهم من أجر جعل إن هو يعني القرآن إلا ذكوا موعظة للعالمين عامة وكأي تقدم اختلاف القراء في وكأي في سورة العمران عند تفسير قوله تعالى وكأيم من نبي قاتل معه ربيون كثير أي وكم من آية في السماوات والأرض من الآيات الدالة على الوحدانية يمرون عليها يشاهدونها وهم عنها معرضون لا يطعفون بها وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون بعبادتهم الوثنة عن ابن عباس أنه قال نزلت في تلبية المشركين من العرب كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك أفأمن أن تأتيهم غاشية نقمة تتغشاهم من عذاب الله يعني الصواعق أو تأتيهم الساعة بغته فجاه وهم لا يشعرون بمجيء القيامة قل يا محمد صلى الله عليه وسلم هذه سبيل طريق يعني الدعوة إلى التوحيد قرى نافع أبو جعفر سبيلي بفتح الياء والباقون بإسكانها أدعو إلى الله على بصيرة يقين أنا ومن اتبعني أي ومن آمن بي أيضا يدعو إلى الله وسبحان الله تنزيها له وما أنا من المشكين وروي أن هذه الآية قل هذه سبيلي إلى آخرها كانت مرقومة على رأي يوسف عليه السلام وما أرسلنا من قبلك يا محمد إلا رجالا وليس بملائكة نوحي إليهم قرأ حفصا عاصم نوح بالنون وكسر الحاو الباقون بالياء وفتح الحيوح إليهم من آل القرى الأمصار قال الحسن لم يبعث الله نبيا من البدوي ولا من الجن ولا من النساء لجفائهم وقسوتهم وجهلهم فلم يسيروا في الأرض يعني هؤلاء المشركين فانظروا كيف كان عاقبة آخر أمر الذين من قبلهم من الأمم المكذبة فيعتبروا ولدار الآخرة خير للذين اتقوا حظ على الآخرة والاستعداد لها والاتقاء للموبقات فيها ثم وبخهم بقوله افلا تعقلون فيؤمنون هي لعل لعله يقرأ فلا يعقلون قرأ نافع وأبو جعفر يقول أفلا يعقلون يومين. قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر وعاصم ويعقوب تعقلون بالخطب والبقون بالغيب حتى إذا استيأس الرسل حتى متعلقة بمحذوف دل عليه الكلام كأنه قيل وما أرسل من قبلك إلا رجالا فتراخ نصرهم حتى إذا استيأسوا عن النصر وظنوا أنهم قد كذبوا قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وابو عمرو ويعقوب كذبوا بالتجديد يعني الرسل ظنوا أن الأمم قد كذبوهم تكذيبا لا يرجى بعده إيمانهم وظنوا بمعنى إيقانه وقرأ الباقون كذبوا بالتخفيف معناه ظن الأمم أن الرسل كذبوا في وعيد العذاب أو أن الرسل كذبوا في وعيد العذاب فيكونوا قد كذبوا الأمم وهذه الآية على قراءة كذب على قراءة التخفيف هي كلام طويل ووجوع عدة يعني, هو أنا يعني اختار قولا إيه في السلامة عن النقاشات يعني. يعني حتى إذا عنده حتى في قراءة التخفيف حتى إذا استيأس الرسل وظنوا الواو لا تعودوا على الرسل تعودوا على أمم الرسل وظنوا أمم الرسل الاقوام أنهم قد كذبوا من قبل الرسل جاءهم يعني الرسل نصرنا فنجي من نشاء قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب فنجي بنون واحدة وتشديد الجيم وفتح الياء على ما لم يسمى فاعل، وقد أجمعت المصاحف على كتابته بنون واحدة وقرأ الباقون بنونين الثانية ساكنة مخفى عند الجيم وتخفيف الجيم واسكان الياء أي ننجي من نشاء عند نزول العذاب وهم المؤمنون ولا يرد بأسنا عذابنا عن القوم المجرمين أي المشركين لقد كان في قصصهم أي في خبر يوسف وإخوته عبره أي اعتبار لأولي الألباب لذوي العقول ما كان أي القرآن حديثا يفترى يختلق ولكن كان تصديق الذي بين يديه من الكتب المنزلة وتفصيل كل شيء يحتاج إليه العبد وهدا من الضلال ورحمة نعمة لقوم يؤمنون يصدقون به والله أعلم نتوقفون والمرة القضية بإذن الله نبدأ في تفسير سورة الرعد نسأل سبحانه وتعالى أن ينزقنا علما نافعا وعملا متقبلا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتقولي